الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأفوسهم أعظم درجة أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان وجنات وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا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 قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وعشيرتكم وأموال لقت رفتمها وتجارة تخشون كسادها. وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربشوا فتربشوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.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 ثمّ أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ثمّ أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعدّ بالذين كفروا وذلك جزاء الكافرين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 وَذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّا يُؤْفَكُونَ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ بَنَ مَرْيَمْ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا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 والله عزيز حكيم